الحقيقة أن فضيلة الشيخ فيض الملة والمفتي رحمه الله تعالى محمد فيض أحمد الهويسي هو رجل مما رأينا فيه كثيرا من الأنوار البادية عليه وجهوده في التربية والتسليك والعلم ونشره هناك كانت أكثر من أن يتحدث عنها وقد أخبرني أن له شروحا على الكتب الستة وأنها تزيد عن 150 مجلدا وله كتب أخرى بعضها مترجم إلى العربية وبعضها على اللغة الأساس الأردية تعرفنا إليه وجدنا فيه نموذجا صالحا الخير وأهله وتوسمنا أن يكون هذا معدنا للتواصل ان شاء الله تعالى طلب مني أن أدرس له صناعة كتبه وطباعتها ونشرها وسبحان الله بعد ذلك حصل أمر فيه سوء فهم لم نتمكن من المتابعة أسأل الله أن يبارك بقلابه وأحبابه وطريقته ومحبيه وأن يجعلهم جميعا خير خلف لخير سلف وعلى رأسهم ولده أسأل الله عز وجل أن يثبته على طريقه وأن يجمعنا جميعا في الدنيا والآخرة رجل من أماثل من تعرفنا عليهم من أهل العلم وأرجو الله عز وجل أن نكون في صحائفهم تحياتي وأسعد الله وأوقاتك